ما تقومون به أيها الشعب الكريم يعلم الله انكم في قلبي أحملكم دائما وأستمد العون وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوني من دعاكم